يا رب, يا رب يا رب يا رب قد ضاقت علي يا ما لام حي وبقي توحدي في الذنوب وعاني عظمت ذنوبي وقتت منها الحاشا حسبي بي أناك خالقي رحمني يا رب قد ضاقت علي ما لامحي وبقيت وحدي في الذنوب أعاني عظمت ذنوبي وكتوت منها الحشى أنك خالقي رحماني قد جئت أطرق باب عفوك طالبا غفرانا ذنبي أرتقي لي جيناني قد جئت أبكي عند بابك طالبا غفرانا بكل جنان أنت الراحم بنا وعفوك شامل فاشمل بعفوك دمعتي وبياني أنت الكاريم وما رادت يا دمري إن قد جاء يطرق باب جودك داني ها قد رفعت على دور بك أن تشي فراحا بما نهولتني بأماني ها قد رفعت يدي إليك تضرعا والدمع بل لاني وأنت تراني ها قد وقفت على دور بك أن تشي فرحا بما لو ولتاني بأماني ها قد رفعت يدي إليك تضر عني